فعلى هذا لا يجوز ان يكون راس المال الا ما يجوز ان يكون مسلما فيه لانه يعتبر ضبط صفاته فاشبه المسلم فيه فعلى هذا لا يكون لا يجوز ان يكون راس المال الا ما يجوز ان يكون مسلما فيه راس المال الذي هو القيمه لا بد ان يكون معلوم ويكون مما يضبط الصفات فعلى هذا لو كان راس المال قيمه السلام من الاحجار الكريمه غير المنضبطه ما صح او كان مثلا معلوما بمكيال نادر ما صح أو معلوما بحفنات زيد ما صح يقول مثلا أشتري منك مئة ثوب مئة ثوب بصفاتها محددة مضبوطة تسلمني إياها بعد ثلاثة أشهر ما هي القيمة القيمة بحفنات زيد من هذا القمح عشر حفنات او عشرين حفنة من حفنات زيد من هذا القمح هل يصح المسلم فيه مضبوط معروف لكن الثمن القيمة القيمة بحفنات زيد زيد مات ما كيف نعرف السادات زيد سافر كيف نعرف السادات او مثله بمكيال زيد او ميزان زيد لا نبي ميزان المسلمين مكيال المسلمين مكيال بين كلن يعرفه فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه يعني ينضبط بالصفات لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه يعني يكون الثمن والمثمن المسلم والمسلم فيه يكونان معلومين لا خلاف فيهما حتى وإن كان أحدهما مسلم في المجلس وعين معلومة لكن لا بد أن تضبط بصفاتها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل رجل يشتكي من مرض السكر وأجريت له عملية على المسالك البولية ويسأل عن حكم الصيام في شهر رمضان لأنه يتعب من ذلك يقول مريض بالسكر وأجريت له عملية على المسالك البولية وما يستطيع الصيام أي مريض بأي نوع من أنواع المرض إذا شق عليه الصيام فالحمد لله له أن يفطر فإن كان يستطيع القضاء في يوم من الأيام ولو بعد مدة فيقضي متى ما من الله عليه بالشفاء فإن كان ميؤوس من قضائه فيطعم عن كل يوم مسكين ويفتر، وسواء شق عليه الصيام او قال له طبيبان مسلمان ان الصيام يؤخر البرأ او يزيد في المرض فلا حرج عليه يفطر لان بعض الناس من شده الرغبه والحرص على الصيام قد يخفي عن الاطباء صيامه والاطباء يقولون صيامك يضرك او يؤخر براك فما ينبغي له هذا لانه قد يضر بنفسه من حيث لا يشعر والله جل وعلا جعل له رخصة وجعله في سعة ويسر الحمد لله حتى لو انس من نفسه القدرة على الصيام والأطباء الثقات يقولون صيامك يؤثر عليك يزيد في مرضك او يؤخر برعك فما ينبغي له ان يصوم عليها ان يأخذ بالرخصة ويفطر ثم من ناحية القضاء ان كان يأمل القدره على القضاء في وقت ما فيصبر حتى يستطيع القضاء ولا حرج عليه حتى لو صبر سنة او سنتين فإن كان ميؤوس من قدرته على القضاء فيطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه يقول هل يجوز بيع الارض الموقوف يقول هل يجوز بيع الارض الوقف او مناقلتها علما بان هذه الارض لا تنفع ان يقام عليها اي وقف ارض الوقف ومناقلتها يرجع فيها الى الحاكم الشرعي الناظر والمسؤول عن الوقف يرجع الى القاضي ويحدد الموافقة على نقل الوقف من عدم الموافقة لان الوقف اذا تعطلت منافعه جاز نقله على رأي كثير من العلماء ومن الذي يحدد هذا هو الحاكم الشرعي يقول مسجد محاط به مقبره من الاتجاهات الثلاث الا القبلة هل تجوز الصلاة فيه اذا كان المسجد وضع في المقبره في مكان من أرض المقبره فلا تصح الصلاة فيه لأنه بني على المقابر وإن كان المسجد أول لكن الجماعة مثلا جعلوا الأماكن التي حوله مقبرة ليسهل عليهم تجهيز الميت من البيت للمسجد للمقبرة فالصلاة في المسجد صحيحة وينبغي أن تبعد المقبرة عن المسجد فلا تجعل تحف به حتى لا يعلق في أنفس المصلين بالمسجد شيء من التوجه إلى الأموات يقول ما حكم من نسي من نسي خلع الاحرام يوم الترويه قبل ان يحلق وذلك بعد الرمي ايضا يقول انه خلع ملابس الاحرام قبل ان يحلق وذلك بعد الرمي ايضا قل حلق نسي وخلع ملابس الإحرام يوم التروية قبل أن يحلق وذلك بعد الرمي ما التروية ما فيه رمي يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة لعله قصد يوم النحر أو يوم العيد أو يوم الحج الأكبر يوم العاشر من ذي الحجة يسمى يوم النحر ويوم عيد الاضحاء ويسمى يوم الحج الاكبر وذلك بعد الرمي ايضا ما دام انه رمى ولم يحلق وخلع نسيانا او جهلا فلا شيء عليه يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد هذا اولا رفع اليدين عند الدعاء هذا مستحب أنه كما ورد في الحديث يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ورد أن الله جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا السؤال عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد هذا في حديث ليست بالقوية فلعل الاولى عدم المسح لأن لا ينبغي أن نعمل شيئا الا بدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما المدة التي يجب وقوفها بعد دفن الميت هل هناك دعاء مخصوص للميت بعد الدفن أولا نقول ليس هناك مدة يجب وقوفها إذا دفن الميت وانصرف لأهله أن ينصرفوا مباشرة فليس هناك مدة يجب وقوفها وإنما يستحب أن يوقف عنده كما أوصى عمر بن العاص رضي الله عنه قال قفوا عند قبري قدر ما تنحر جزور يقسم لحمها أستأنس بكم حتى أعلم كيف أراجع رسول ربي فيستحب الوقوف عنده وحال الوقوف هذا يكون الدعاء يسأل له التثبيت يدعى له يترحم عليه استحبابا لا وجوبا يقول قرأته في بعض كتب العقيدة قول المؤلف والشرك في الربوبيه باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال ممتنع وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن معبوداتهم تملك تصرفا في الكون السؤال أليس هذا يناقض قولنا بأن المشركين مقرون بأنه لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله هذا عموم المشركين عموم المشركين يعني غالبهم وجلهم مقرون بتوحيد الربوبيه بعض المشركين يظنون أن من يعبدونه من الملائكة أو عزير أو عيسى عليهم الصلاة والسلام أو من يعبدونهم من الجن أن لهم شيء من التصرف وإن لم يكن تصرف كامل أن لهم شيء يعني يتصرفون بعض التصرف والمؤلف رحمه الله يبين حالهم فالكلام هذا صحيح لأن المشركين ما كانوا يعتقدون بوجود خالقين متماثلين أبدا ولهذا يقول الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا والذي قابل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من تعبد قال عشرة قال من هؤلاء العشرة قال واحد في السماء وتسعة في الأرض آلهة. قال من الذي لخوفك ورجائك قال الذي في السماء فهم وإن عبدوا مع الله غيره يعرفون أنه لا ينفعهم عند الشدة إلا الله هؤلاء مشركو الجاهليه الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده لانهم لا يعرفون لا ينقذهم الا الله بخلاف مشرك زماننا فهم يشركون في الرخاء والشدة بل شركهم في الشده اشد والعياذ بالله تجده ينادي من يعبده من يعبده من دون الله إذا حزبه أمر واشتد به الكرب يبدأ يجأر وينادي من يعبده من دون الله إذا قلنا بأن النذر مكروه فكيف يكون عبادة والعبادة لا تكون إلا فيما يحبه الله وإذا قلنا بأنه ليس عبادة فهل معنى هذا أنه يجوز النذر لغير الله لا يا أخي لا هذا ولا هذا النذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير ينذر من أجل أن يطلب شيء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنذر لهذا إن النذر لا يأتي بخير لأن الناذر ينذر يريد مقابل نذره كأنه يريد أن يبايع ويشاري مع ربه يقول يا ربي إن نجحتني في الامتحان صمت عشرة أيام نقول لا يا أخي النذر لا ياتي لك بالنجاح وإنما صم ما تيسر لك واسال الله النجاح صم واسال الله أن يرد عليك الغائب ثم واسأل الله أن يشفي مريضك ولا تقل يا ربي إن فعلت لي كذا فعلت كذا فلا يأتي بخير يعني أن الله جل وعلا لا يعطيك ما يعطيك من اجل نذرك فإذا صرفت النذر لغير الله فقد طلبت من غير الله ما لا يطلب الا من الله فهو شرك صرفت النذر لغير الله فلا تنذر لغير الله اذا نذرت لله وتحقق ما نذرت من اجله فيجب عليك ان تفي بنذرك من نذر ان يطيع الله فليطيعه يقول قول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا قبل تكبيرة الاحرام هل هذا صحيح اقول لا هذا لا يجوز هذا تكبير وثنى على الله جل وعلا وذكر لكن في هذا الموطن ما ورد فرق بين أن تأتي بذكر مطلق نقول أحسنت تمشي وتقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره وأصيلة وتردد هذا الذكر هذا حسن لكن إذا حددته مثلا قبل تكبيرة الاحرام او قبل الاذان او بعد الاذان او قبل السلام من الصلاه نقول لا يجوز لانك رتبت شيئا على وقت محدد لم يرد ترتيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ان شخصا مثلا رتب كلما دخل المسجد قال اللهم اني اسالك العفو والعافيه مثلا كل ما دخل نقول جعلت شيئا سنه لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم اسال الله العفو والعافيه دائما وابدا في طريقك وعند دخولك وعند خروجك ودائما اسال الله لكن لا تحدد هذه اللفظه في هذا الوقت رفع اليدين في الصلاة بعد التشهد الاول هل هو صحيح نعم رفع اليدين في الصلاة عند التكبير تكبيرة القيام عند القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة نعم هذا وارد يقول أقيم في مكة وعلى عمي الذي لم يتم بعض حجه دم وسافر فهل أخرج عنه هذا الدم دون أن أطالبه بثمنه؟ أقول لا ما يصح هذا لانه هو الواجب عليه هذا الشيء إذا أخبرته وقلت له سأخرجه عنك فعلم وأذن لك فلا بأس أو وكلك أن تخرجه عنه فلا بأس لكن تخرجه بدون علمه ما يجوز لأن هذا الفعل يفتقر إلى نية فرق بين حق لله جل وعلا وحق للمخلوق الحق الذي لله يجب ان يكون اخراجه مقترن بنيه طلب ثواب احتساب الحق الذي للمخلوق ما يلزم ان يقترن بنيه ايضاحها ذلك والدك مثلا تعرف ان عليه زكاه الف ريال ولا تحب ان تغضب والدك تقول له عليك يا ابي كذا قلت انا اخرج الالف عن والدي براءه لذمته ولا اخبره ما يصح والدك عليه الف ريال لزيد وزيد يريد حقه ووالدك تعرف أنه يغضب لو جاء زيد طالبه فقلت أشتري غضب والدي فأنا أدفع لزيد حقه وأقول له لا تطالب والدي هل تبرأ ذمة أبيك؟ تبرأ لأن هذا حق لآدمي ما يفتقر الى نية متى ما وصله حقها الادم بلئ الذمة المطالب بهذا بخلاف ما كان يفتقر الى نية فيلزم ان توجد النية ممن هو مطالب بهذا الشيء وامثله هذا كثير مثلا ارض متنجسة او قطيفه متنجسة فنزل عليها المطر فغسلها هل تطهر؟ نعم تطهر مسلم مات بين كفار فقاموا بتغسيله هل يصح هذا التغسيل؟ لا لان تغسيل الميت يفتقر الى نية ولا وجدت النيه ممن هو اهل لذلك مسلم راقد تحت ميزات مات هذا المسلم فصب الماء من فوق من الميزات مطر او غيره او من خزان بدون ان يشعر ان حضره ميت فغسل هذا الميزاب الميت تغسيل كامل هل يكفي لا لانه يفتقر الى نيه وكذلك اذا كان على اي مسلم حق لله فديه او زكاه او كفاره لا بد ان يعلم بهذا وينويه هذا إذا كان ممكن الحي وأما إذا كان ميت فلا يلزم ما حكم من حج ولم يتمكن من اداء طواف الوداع إذا كانت هذا الذي لم يتمكن امرأة بسبب حيضها أو نفاسها فلا شيء عليها وأما إذا كان رجل أو امرأة غير حائض ولا نفسها فعليهما هدي عن ترك طواف الوداع هذا السائل لا ادري رجل أو امرأة يقول طاف طواف الإفاظة ولم يسعى وهو متمتع ولم يسعى للعمرة ولم يسعى للحج هذا ما تم حجه ولا تمت عمرته لأن السعي ركن من أركان العمرة والسعي ركن من أركان الحج